ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقوا يخاطبهم يا بني إسرائيل آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يعني القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما يعلمونه من صحيح التوراة ولا تكون أول فريق من أهل الكتاب يكفر به ولا تشتروا ولا تستبدلوا وتستعيضوا بآياتي ثمنا قليلا من حطام الدنيا الزائل وإيايا وحدي فأطيعون اعملوا بطاعتي واجتنبوا معصيتي تأمل قوله تبارك وتعالى في هذا الخطاب لبني إسرائيل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به خطبهم بهذا الخطاب الذي يدعوهم فيه بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وذكر معه ما يدعوهم إلى الإذعان والاستجابة والانقياد مصدقا لما معكم هذا الذي ندعوكم إلى الإيمان به ومصدق لما معكم من الكتاب ولا تكونوا أول كافر به سبقهم الكفار من أهل مكة بالكفر به حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فنزلت هذه السور التي خاطب الله فيها أهل الكتاب وكان من أولها سورة البقرة وكان من جملة هذه السور سورة آل عمران التي جاء الخطاب فيها كثيرا للنصارى وسورة البقرة يقال إنها أول سورة نزلت في المدينة وجاء الخطاب فيها طويلا مفصلا لليهود فهؤلاء قال ولا تكونوا أول كافر به يعني أول كافر به من أهل الكتاب، لأنهم العارفون بما يجب نحو هذا الكتاب، هم العارفون بالكتب المنزلة، وبالرسل، وبأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل، وهذا التصديق الذي ذكره الله تبارك وتعالى هنا مصدقا لما معكم، تصديق القرآن. للتوراة ولغيرها من الكتب وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء كل ذلك يكون لمعان ثلاثة ذكرها أهل العلم الأول أنهم أخبروا به ثم ظهر كما جاء الخبر عندهم فهذا مصدق لما معهم من الإخبار بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءت صفته الكاشفة التي لا تدع في الحق لبسه ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء وشدة معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف به من الصفة الدقيقة التي لا يلتبس فيها بحال من الأحوال مع غيره قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقد ذكرنا في بعض المناسبات أنه ما قال يعرفونه كما يعرفون أنفسهم باعتبار أن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد الولادة بمدة ولكنه يعرف ولده بمجرد خروجه من بطن أمه يعرفه بأشباهه وأوصافه ومن حمالق عينيه معرفة لا تشتبه ولا تلتمس فهذا مصدق لما معهم بهذا الاعتبار والثاني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن موسى وأنبياء بني إسرائيل أنهم أنبياء أرسلوا من عند الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل أنزل عليهم هذه الكتب فهو مصدق لما معهم يقول هؤلاء الذين جاءوا إليكم هم أنبياء من عند الله حقا وما كانوا متقولين على الله وهذه الكتب التي نزلت من التوراة والزبور والإنجيل الله هو الذي أنزلها فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار والقرآن كذلك ومصدق لما لما معهم والمعنى الثالث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيما أخبر به عن ربه من صفة الله عز وجل أوصاف المعبود وكذلك أصول الشرائع وما إلى ذلك مما أخبر الله تبارك وتعالى به من خبر الأنبياء مع أممهم مما يجدونه عندهم مقصوصا في كتابهم فجاء هذا مصدقا لما معهم جاء دينه في أصوله وكلياته ومبانيه العظام موافقا لما عندهم لأن أصول الدين وأصول الشرائع متفقة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إخوة لعلات وبيّن ذلك بأن دينهم واحد وشرائعهم شتى وأصل الدين واحد فالذي جاء به هؤلاء الانبياء عليهم الصلاة والسلام من أصول الدين الكبار جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه فكان ذلك تصديقا لما معهم فهذه ثلاثة معاني كلها صحيحة مصدقا لما معكم ولاحظوا هنا أنه قال ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا عرفنا في بعض المناسبات السابقة في هذه المجالس وفي دروس التسهيل كذلك بأن الاشتراء يقال للمعاوضة فيقال للبيع تارة ويقال للشراء تارة فهو يدل على معان من الاضداد ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا لا تستعيضوا عنها بثمن قليل وما هذا الثمن القليل كل ما يعطى من الدنيا في هذا السبيل فهو قليل لو أخذ هؤلاء في سبيل تبديل الحق أو في سبيل كتمانه أو في سبيل تحريفه لو أخذوا ما في الدنيا من الأموال والكنوز فإن ذلك يعد قليلا هو قليل وهذا يدل على أن ما في الحياة الدنيا من هذا الحطام أنه قليل ولو كثر في نظري من قصر نظره فالدنيا ليس فيها شيء يمكن أن يقال عنه بأنه جدير بالعناية وأنه شيء عظيم سوى طاعة الله تبارك وتعالى وعبادته أما هذا الحطام فهو شيء يسير موضع السوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وما الدنيا. شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها مئة عام هذه الأرض برمتها لا يوجد فيها مثل هذا هذه المساحة مئة عام شجرة واحدة وكم في الجنة من الأشجار وقد صح في الحديث أن ساق الشجر في الجنة أنه من ذهب فهذا كله قليل هذا الحطام قليل فينبغي أن يزهد فيه وأن يلتفت إلى الآخرة وأن يتمسك بأهداب الحق فذلك خير وأبقى لما قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا وما هي الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما جاء في الحديث ويدخل في ذلك أيضا سائر الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى لأن هذا خائر تبقى أما هذا الحطام فهو إن أكلته فني وصار إلى ما قد علمتم وإن تركته بقي لوارث فإن تقربت به بصدقه ومعروف وصله فذلك الذي يبقى للعبد ويؤخذ من هذه الآية وإن كانت خاصة في بني إسرائيل إلا أنها تتناول من فعل فعلهم فكل من اشترى بالحق ثمنا قليلا بأخذ الرشا أو غير ذلك مما يحصل به إبطال الحق سواء كان الإنسان حاكما قاضيا أو كان مفتيا أو غير ذلك فإنه حينما يأخذ هذا العوض من رشوة وغيرها مما يبطل به الحق أو يبدل به الحق أو يكتم به الحق فإن هذا يكون داخلا في هذه الآية وقد ذكر القرطبي رحمه الله وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع أن من امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا فقد دخل في مقتضى هذه الآية وهذا تكلمنا عليه في شرح مختصر أخلاق حملة القرآن وكذلك في مجلس آخر بعنوان وإنه لكتاب عزيز وكذلك أيضا في مجلس آخر بعنوان أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في الكلام على أن الدعوة مجانا لا تتخذ الدعوة سبيلا للتكسب والتجارة البزنس كما يقال وكذلك أيضا لا يتخذ القرآن سبيلا للتكسب والارتزاق فإن العلم كذلك إذا تعين عليه وجب عليه أن يعلم أو أن يفتي أو نحو ذلك من غير أن يشترط على تعليمه أو إفتائه أجرم ويؤخذ من هذه الآية أيضا وجوب تقوى الله تبارك وتعالى فهذا أمر وإيايا فاتقون وأن تكون هذه التقوى أيضا لله خالصة وإيايا فاتقون فإن تقديم المعمولات على عواملها كما هو معلوم يفيد الاختصاص أو الحصر إيايا كما يقول تقول إياك نعبد وإياك نستعين لكن حينما تقول نستعين بك نعبدك فقد تعبد وتعبد غيره تستعين به وتستعين بغيره لكن اذا قدم المعمول دل على الحصر تقول اياك اعني يعني لا اعني احدا سواك ثم قال الله تبارك وتعالى في جمله هذا الخطاب لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون لا تخلطوا الحق الذي بينته لكم غاية البيان بالباطل الذي افتريتموه واحذروا من كتمان الحق الواضح البين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي تجدونها في كتبكم فيما تعلمون من هذه الكتب والأوصاف المثبتة فيها ولا تلبس الحق بالباطل كانوا يجدونه عندهم صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال أبيض مشوب صلى الله عليه وسلم بحمرة فيقولون مثلا إنه آدم ويقولون بأنه بائن الطول أنح ذلك مما يغيرون به أوصافه التي يجدونها مطابقة لما في كتابهم ومن نظر في اخبارهم واخبار احبارهم وما كانوا يقولون ابان هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه اهوه قال نعم ثم يقول والله لا اؤمن به ابدا الدهر هكذا كانوا يقولون ولكن من اراد الله هدايته كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليه وهو من احبارهم ونظر اليه فقدم له صدقة فأعطاها لأصحابه فجاء بأخرى وقال هذه هدية فقبلها أقل هذه الأولى أنه لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية يقول لما نظرت إلى وجهي عرفت أنه ليس بوجه كذاب بمجرد وهذا ما يعرف بدلائل النبوة فإن دلائل النبوة منها ما يكون من قبيل الخوارق والمعجزات كان القمر ونزول هذا القرآن المعجز ومن هذه الدلائل ما لا يكون معجزا مثل هذا من رآه عرف أنه ليس بوجه كذاب وكذلك ايضا ما كان يدعو إليه ومن نظر في سؤالاته رقل لابي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه لما سأله تلك السؤالات المعروفة لم يكن قد سأله عن شيء من خوارق العادات مما يسمى بالمعجزات نما سأله عن نسبه وعما يدعو إليه وهل كان في أبائه من ملك وما شابه ذلك ثم عرف صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق لاحظوا نهاهم عن أمرين بينهما ملازمه لبس الحق بالباطل فدعاة الضلالة كما يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله لهم طريقان في الإغواء والإضلال الأول هو لبس الحق بالباطل فهذا يحرفون فيه الحق ولا تلبس الحق بالباطل الطريقه الثانية وهي طريقة الكتمان وتكتم الحق فالحق إما أن يشوه ويحرف ويبدل وتغير ملامحه ومعالمه فيبقى ملتبسا على الناس والحالة الثانية وهي أن يكتم الحق بالكليه، كما جاء في حال هؤلاء اليهود في خبرهم حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يجدونه في كتابهم في حكم الزاني لما وجد رجلا وامرأة قد حمما يعني بالسواد فسألهم عنهم فقالوا قد زنايا فسألهم عما يجدون في كتابهم قالوا نجد التحميم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالتوراة فجاء الحضر ومعه التوراة وقد وضع اصبعه على آية الرجم فقال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه مره يا رسول الله فليرفع اصبعه وإذا آية الرجم تلوح فغضب هذا الحضر وقال ما أنزل الله على بشر من شيء لاحظوا هنا نكر في سياق النفي بشر ما أنزل الله على بشر وشيء هنا سبقت بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم ما أنزل الله على بشر من شيء يعني أي شيء لا بشر فيشمل جميع البشر لما فيهم موسى الذي يؤمن به هذا الحضر ومن شيء يشمل كل شيء بما فيه التوراة الذي يؤمن بها فانظر كيف جاء الرد القرآني بما يسميه الجدليون طريق النقض يعني حينما يأتي بنفي كلي كهذا ثم ينقض ذلك بمفرده فإن ذلك السياج من العموم ينفرد قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا من الذي جاء به تقول ما أنزل الله على بشر من شيء من الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فإن قال ما نزل على موسى الشيء كفره من حضر من اليهود فلا ود أن يقول الله فيكون كلامه هذا الذي قاله ما أنزل الله على بشر من شيء قد انتقض أنه يوجد بشر أنزل الله عليه شيئا وهو التوراة إذا الوحي معهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وجدوا وبعثوا فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو مرسل من عند الله تبارك وتعالى فيؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة أن كل من لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك فإنه يكون من دعاه الضلال كهؤلاء اليهود والواقع كما قلت أن كل من لبس الحق بالباطل فقد كتم الحق لأنه حينما يخلط الحق بالباطل ويغير معالم الحق لا بد أن يكون قد كتم الحق لكن ما كل من كتم الحق يكون قد لبس الحق بالباطل ويؤخذ من هذه الآية وجوب بيان الحق وتمييز الحق من الباطل قال هذا حق وهذا باطل ولا تلبس الحق بالباطل يعني حقائق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حقائق الدين يجب أن يعرفها الناس هذا أمر لا بد منه لألا يبقى الحق ملتبسا لكن ليس بالضرورة أن تتحدث عن كل قضية واقعة وتسمي من فعل ذلك وأنه مبطل وأن هذا الفعل الذي قد جرى منه باطل فرق بين أن يكتم الحق ويبقى ملتبسا ويرفع صاحب الباطل عقيرته يتكلم فلا يبين الحق وبين أن تبين معالم الحق فيبقى ظاهرا وإن لم يرد الحديث عن زيد وعمر يعني ليس بالضرورة أن ترد على كل مبطل فقد تكون المصلحة خلاف ذلك قد تكون المصلحة في كبت هذا المبطل وعدم إذاعة هذا الباطل قد يكون التنصيص على هذا المضل مما يرفع شانه او يشتهر بذلك او غير هذا من المفاسد فهنا يقال يبين للناس الحق ويكون واضحا لا يلتبس فلا يلزم ولا يشترط حينما يبين العلماء معالم الحق والدين انهم يتكلمون على كل أحد من المبطلين وهذه قضية قد يحصل فيها لبس لدى بعض الغيورين يظن أنه لابد أن يرد عليه بعينه لابد أن ترد هذه الضلالة على فلان ليس بالضروة قد يكون الإغفال أولى لكن الحق يبقى ظاهرا واضحا يعرض غير مواربة ولا تلبس الحق بالباطل ويدخل في لبس الحق بالباطل الطرح كما يقال لحقائق الدين بطريقة ضبابية لا يعرف من خلالها الحق يبقى الحق غير متميز سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه إن صح التقسي وإنما يجب أن يبين للناس حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الحلال والحرام إذا ظهر دليله ووجهه قال هذا حلال وهذا حرام أما أن يجاب بإجاباته ضبابية لا يأخذ السامع أو السائل أو المستفتي حقا ولا باطلا وإنما قصد المجيب احيانا أن يرضي الجميع أن يرضي أصحاب المجون والفسق والانفلات من حدود الشرع فلا يغضب هؤلاء بكلمة حرام ممنوع لا يجوز أو يرضي أهل الأهواء فلا يقول هذه ضلاله أو هذه بدعه وإنما الإجابات بكلام كثير لا تأخذ منه حقا ولا باطلا هذه طريقة لكنها هي طريقة لبس يلبس الحق بالباطل فيجب بيان الحق بصورة واضحة رضي الناس أم سخط ولا يصح بحاله من الأحوال أن يكون مقصود العالم هو إرضاء الجماهير ولا غير الجماهير إنما يكون المقصود هو رضا الله وحده لا شريك له ويؤخذ من هذه الايه ايضا ان العالم يجب عليه ان يتكلم بالحق بحسب استطاعته لان الله لا يكلف نفسا الا الا وسعى. لكن ان يترك ذلك من اجل دنيا يشتري بايات الله ثمنا قليلا هذه الدنيا قد تكون المال أو الرشا التي تقاضاها وقد يكون ذلك لربما رتبة في قلوب الجماهير والناس كما يعبر بعضهم أن الوصول إلى القمة أمر سهل ولكن المحافظة على التوازن هناك أمر في غاية الصعوبة إن نحن في مدينة فنية ولا تحول العالم أو الداعية إلى الله إلى من يكون بهذه المثابة وعبارات مثل هذه التي يقولها أهل الفن الوصول إلى القمة أمر سهل ولكن التوازن المحافظة على التوازن في القمة أمر في غاية الصعوبة ما, هو ما هذا التوازن توازن يقصد به أنك لا تخسر هؤلاء الجماهير هذه الحظوة في نفوس الناس وما إلى ذلك هذا من اشتراء بعيات الله ليشتري ثمنا قليلا وقد يكون ذلك لوظيفة أو مرتبة أو نحو ذلك كله يدخل في هذا إذا كان يلبس الحق بالباطل من أجل تحصيل شيء من هذه المكاسب هذا واسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم مما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداه مهتدين والله أعلم وصلى الله عن النبي نحمد وعليه وصحبه